وجعلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على من ختم الله به النبوه و أ ت م الله به الرسالات وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ه ل الفضل و ا ل م ر ؤ ا ت وبعد أ ي ه ا المباركون نتدارس معكم كما جرت ا ل ع ا د ة في اللقاءات التي سبقت والتي س ت أ ت ي باذن الله بعضا من آ ي ا ت كلام ربنا جل وعلا في تفسيرنا لبعض آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن العظيم و ا ل ا ي ة التي سنشرع ونشرف بالحديث عنها في هذا اللقاء قول الله عز وجل في س و ر ة ا ل ب ق ر ة و ا ل ذ ويذرون ي يتوفون ن منكم أ ز و ا ج ا يتربصن ب ن أ ف س ه ن أ ر ب بلغن ع وعشرة ع ة أشهر أجلهن فإذا فلا جناح ل ي ك من فيما ف ع ل الايه م ع ر و و ف ل ل تعملون ه بما ب خ ر و ظ ا ر من ان ل آ ي ة أ لقاء هذه ا ل ل ي ل ة س ي أ خ ذ مجرى فقهيا وهذا من باب التنويع في التدريس وكلما كان طالب العلم وغير طالب العلم ملما بكل ما صرفه الله جل وعلا في كتابه كان أ ك م ل و أ ج م ل و أ ف ض ل في حقه الله جل وعلا جعل هذا الدين وشرائعه حاكمه على العباد كلهم وقد كتب الله جل وعلا على عباده الموت كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت فما من زوجين إ ل ا وسيترك أ ح د ه م ا ا ل آ خ ر نسال الله ان يمتعنا و إ ي ا ك م متاع الصالحين ف إ ذ ا كانت ا ل ز و ج ة هي أ س ب ق م و ت ا فلا يتعلق بموتها في حق الزوج شيء اللهم إ ل ا الارث و أ م ا إ ذ ا كان الزوج هو المتوفى قبل ف إ ن على ا ل ز و ج ة الاحداد والاحداد في معناها المجمل ترك المراه ما, يدعوها ما يدعو غيرها ل أ ن ينكحها أ و بمعنى أجمل أ ك م ل ترك ا ل ز ي ن ة مع البقاء واللزوم س ي أ ت ي هذا إ ن شاء الله تفصيلا في ثنايا الحديث هنا قال أ ص د ق القائلين والذين يتوفون منكم ويذرون أ ز و ا ج ا يذرون بمعنى يتركون لكن هذا الفعل في ا ل ع ر ب ي ة لا ي أ ت ي منه اسم فاعل ولا اسم مفعول لم يسمع منهم أ ي العرب و ا ل أ ص ل في ا ل ل غ ة ماذا ما ا ل أ ص ل في ا ل ل غ ة السماع هذا مهم جدا أ ن ت ض ب ط ه ا ل أ ص ل في ا ل ل غ ة السماع فجميع ما قعده ا ل ن ح ا ت إ ن م ا قعدوه بناء على على السماع فسيبويه و قبله الخليل و إ م ة ا ل ل غ ة إ ن م ا كانوا يجوبون البوادي ي أ خ ذ و ن من أ ف و ا ه العرب ويجمعون ثم ما جمعوه م ا استقرؤوه عليه خرجوا ا ل ق و ا ح د فلا ي أ ت ي منه اسم فاعل ولا اسم مفعول فيما في المشهور من كلام العرب ويذرون بمعنى يتركون ويتركون ويذرون أ ز و ا ج ه قال جل وعلا يتربصن من اللاتي و يتربصن ا ل أ ز و ا ج يتربصن ب أ ن ف س ه ن أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي أ ن م د ة ا ل ع د ة أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة و هذه ع د ة ا ل إ ح د ا د و اختلف العلماء في ا ل إ ح د ا د على من يكون على ث ل ا ث ة تقسيمات ف أ م ا ا ل م ر أ ة المتوفى عنها زوجها فقد اتفقوا على أ ن ه يجب عليها أ ن تحد كما دلت عليه ا ل آ ي ة و أ م ا ا ل م ر أ ة التي في ع د ة الطلاق الرجعي فقد اتفقوا على أ ن ه ا لا إ ح د ا د عليها هذه مقابل هذه بقينا في ا ل م ر أ ة التي طلقت طلاقا بائنا وهي في ع د ة الطلاق البائن هل عليها إ ح د ا د أ و ليس عليها إ ح د ا د هذا فيه خلاف بين العلماء والذي يترجح عندي والعلم عند الله أ ن لا إ ح د ا د عليها نبقى في ا ل آ ي ة يتربصن بانفسهن أ ر ب ع ة أ ش ه ر و عشر ة هذه م د ة ع د ة ا ل ا ح د ا د في كل متوفى عنها زوجها ص غ ي ر ة كانت أ و ك ب ي ر ة م س ل م ة كانت أ و او, أو ك ا ف ر ة يعني من أ ه ل الكتاب من اللواتي ي ح ض ن او ممن ي أ س ن من من المحيض أ ي ا كان حالها دخل عليها أ و لم يدخل عليها كل ذلك يجب عليها ا ل إ ح د ا د لكن هذا العموم مخصص بقول الله جل و علا في س و ر ة الطلاق و اولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ذهب جمهور العلماء من السلف و الخلف إ ل ى أ ن اولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن كما قال ربنا و اشتهر على ابن عباس رضوان الله تعالى عنه و عن أ ب ي ه أ ن ه قال تعتد ب أ ب ع د ا ل أ ج ل ي ن و روي هذا عن علي و نقل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد و في غيره على أ ن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تراجع عن قوله هذا و الذي جعل العلماء ي أ خ ذ و ن بهذا القول و هو العمل ب أ ن ا ل آ ي ة م خ ص ص ة آ ي ة الطلاق و أ و ل ا د ا ل أ ح م ا ل م خ ص ص ة لعموم قوله جل و علا أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشر ة حديث س ب ي ع ة ا ل أ س ل م ي ة و س ب ي ع ة ا ل أ س ل م ي ة رضي الله عنها ا م ر أ ة توفي عنها زوجها وهي حامل ثم لم تلبث قليلا أ ن وضعت حملها فلما وضعت حملها على ف ق ه ا الذي تعلمه تزينت للخطاب وهذا حق مشروع ل ل م ر أ ة فقابلها رجل يقال له أ ب و السنابل فلما لقيها و راها م ت ج م ل ة قال لعلك تتجملين للنكاح قالت نعم ف أ ق س م بناء على علمه قال و الله هذا ليس لك حتى تمضي عليك تمضي عليك ا ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة لما اختلف يلجؤون إ ل ى من إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم باعتباره حيا صلوات الله و سلامه عليه فذهبت س ب ي ع ة إ ل ى رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام م س ت ف ت ي ة ف أ خ ب ر ه ا صلى الله عليه و سلم أ ن ه ا حلت منذ أ ن وضعت حملها بهذا الحديث قوى قول جمهور العلماء ب أ ن أ و ل ا ه ا ل أ ح م ا ل أ ج ل ه ن أ ن يضعن حملهن يعني فهموا أ ن آ ي ة الطلاق م خ ص ص ة ل آ ي ة ا ل ب ق ر ة استنادا على حديث سبيعه ا ل ا س ل ا م ي ة رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا و حديث صحيح قلنا إ ن هذا في كل ا م ر أ ة مات عنها زوجها ص غ ي ر ة كانت أ و ك ب ي ر ة دخل عليها أ و لم يدخل عليها بدليل أ ن ا م ر أ ة مات عنها زوجها قبل الدخول و لم يفرض لها مهرا ف أ م ا مات زوجها جاء أ ه ل ه ا الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يترددون عليه يستفتونه و هو يتعذر أ ن يجيب تحرجا من الفتيه فلما أ ك ث ر عليه قال أ ق و ل فيها ب ر أ ي ف إ ن أ ص ب ت فمن الله و إ ن أ خ ط أ ت فالله و رسوله بريئان مما أ ق و ل فقال عليها ا ل ع د ة و لها الميراث و لها مثل مهر مثلها لها مهر مثلها يعني من كان مثلها في النساء ثم إ ن ه لما قال هذا و أ ف ت ى به جاءه معقل بن يسار رضي الله عنه و ارضاه صحابي آ خ ر قال أ ش ه د أ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال مثل ما قلت في ا م ر أ ة منا اسمها ب ر و ع بنت واشق يعني حصل لها نفس الموقف نفس ا ل ق ض ي ة مات عنها زوجها و لم يدخل بها ففرح ابن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا و قبل أ ن أ ت ج ا و ز هذا إ ل ى غيره ابن مسعود من هذيل و قد قيل فيه كنيف ملئ علما و قد أ خ ذ أ ك ث ر ا ل ق ر آ ن رطبا من في رسول الله صلى الله عليه و سلم و مع هذا ينقلون عن الحجاج بن يوسف أ ن ه قال لو أ د ر ك ت عبده ذيل يقصد عبد الله بن مسعود لضربت عنقه قال الذهبي و غيره فانظر إ ل ى ج ر أ ة هذا الرجل على الله و هذا إ ح د ى المسائل التي كفر بها من كفر الحجاج بن يوسف لكن ب ا ل ج م ل ة له توحيد و من الصعب القطع بكفره و إ ن م ا قلت هذا حتى تعلم أ ن ا ل أ ئ م ة توقفوا في تكفير رجل مثل الحجاج رغم قولته تلك حتى إ ن ا ل إ ن س ا ن لا يتعجل في تكفير أ ح د إ ذ ا جاء بالتوحيد ب ا ل ج م ل ة قلنا العلماء توقف أ ك ث ر ه م في القول بكفر الحجاج رغم أ ن ه ثبت عنه أ ن ه قال لو أ د ر ك ت عبده ذيل لضربت عنقه يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نعود إ ل ى ما نحن فيه ما ا ل إ ح د ا د قلنا أ ن تترك ا ل م ر أ ة ما يدعو إ ل ى نكاحها الله يقول يتربصن ا معنى يتربصن ي ن ت ظ ر و الخروج لها ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م إ ل ى كم قسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م خروج انتقال ما معنى خروج انتقال تترك المسكن إ ل ى مسكن غيره هذا خروج انتقال فعامه اهل العلم على أ ن ه ا لا تخرج لنص ا ل آ ي ة يتربصن ب أ ن ف س ه ن أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة فمنعت من الخروج بنص ماذا بنص ا ل آ ي ة إ ل ا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما و من وافقه إ ل ى أ ن ه يجوز لها أ ن تخرج و قطعا عقلا ابن عباس حبر و لا يمكن أ ن يسمى حبرا حتى يجمع ورعا مع العلم ولا يمكن أ ن ابن عباس ي أ ت ي فيخالف ع ا م ة العلماء و يقول بانه يجوز لها خروج الانتقال ولا دليل معه محال لا بد له من دليل دليل ابن عباس أ ن هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة في ا ل ب ق ر ة ن ا س خ ة ل آ ي ة قبلها في النزول بعدها في الترتيب قبلها في النزول ولا ما يسمى ن ص خ ن ا س خ ة ل آ ي ة قبلها في النزول وبعدها في الترتيب يعني في ترتيب المصحف وهي قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا و ص ي ة ل أ ز و ا ج ه م متاعا إ ل ى الحول غير غير إ خ ر ا ج ثم ماذا بعدها فان خرجنا فلا جناح عليكم هذا نص ا ل آ ي ة ماذا يقول ابن عباس يقول إ ن أ و ل ا ل آ ي ة ا ل ت ا ل ي ة هذه ا ل ت ل و ن ه ا أ و ل ه ا منسوخ بقوله جل وعلا أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة يعني ما, ال... ما الذي منسوخ ا ل م د ة من عام إ ل ى أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة لكن الخروج بما أ ن ه مثبت في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى ليس في ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة ما يدل على أ ن ه منسوخ واضح أ ب قال ل هذا جل خرجنا جناح وعلا فلا عليكم على عليه قال أبقاها ما فإن هي ه القسم من ا ل آ ي ة غير منسوخ المنسوخ متاع الى إ الحول نسخ ب أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة أ م ا هذا غير منسوخ و جمهور أ ه ل العلم ع ا م ة العلماء يرون ان ا ي ة ا ل ب ق ر ة ا ل م ت ق د م ة ن ا س ق ة ل ل ث ا ن ي ة التي هي ا ل أ و ل ى في التنزيل لكنها ا ل ث ا ن ي ة في الترتيب واضح هذا دليل ابن عباس والفتوى عند المسلمين اليوم على فتوى ع ا م ة العلماء هذا الخروج ا ل أ و ل الخروج الثاني خروج ا ل ع ب ا د ة ما معنى خروج ا ل ع ب ا د ة أ ن تخرج ا ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة ل و ف ا ة زوجها إ ل ى الحج أ و ا ل ع م ر ة ف أ م ا خروجها للحج و ا ل ع م ر ة ن ا ف ل ة فلا ينبغي أ ن يتردد فيه لا يجوز لكن ا ل إ ش ك ا ل إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن تخرج لحج أ و ع م ر ة و هو ف ر ي ض ة ح ج ة ا ل إ س ل ا م أ و ع م ر ة ا ل إ س ل ا م عند من يقول بوجوب ا ل ع م ر ة م ر ة في العام مثل الحج هذا الذي مثار مثار خلاف فالمشهور عن ابن عباس و عطاء أ ن ه يجوز لها أ ن تخرج يجوز لها أ ن تخرج إ ذ ا كانت ا ل ح ج ة ح ج ة ف ر ي ض ة و إ ن كانت العمره ع م ر ة ف ر ي ض ة ل أ و ل م ر ة تعتمر و الجمهور على أ ن ه ا لا تخرج و هذا مذهب عمر من الخلفاء و مالك من ال أ ج ي ب على وزن الخلفاء مذهب عمر من الخلفاء و مالك من, ال... من العلماء هذا مذهب عمر من الخلفاء و مالك من, ال... من العلماء على أ ن لا تخرج و قد كان أ م ي ر المؤمنين عمر يرد المعتدات من الحج بالبيداء و البيداء مكان في ا ل م د ي ن ة إ ل ى ا ل آ ن موجود عند وادي العقيق عند مقاتلي ا ل ح ل ي ف ة إ ذ ا تجاوزته بقليل فيردهن إ ل ى بيوتهن هذا خروج ا ل ع ب ا د ة و ا ل ح ج ة عند هؤلاء في المنع أ ن ه م يقولون أ ن الحج حق لمن حق لله و ا ل ع د ة حق لله و حق لمن للزوج لحفظ مائه و نسبه و ط ه ا ر ة فراشه فقالوا إ ن حق الله و هو الحج لا يخلو من أ ح د حالين إ م ا أ ن نقول بقول من يقول إ ن الحج للتراخي ليس على الفور ف إ ذ ا قلنا للتراخي فلا يجوز أ ن نقدمه على ا ل ع د ة أ و على التراخي معنى على التراخي يعني تحج العام المقبل تحج العام الذي بعده و حتى إ ن قلنا الحج يجب على الفور فاجتمع حقان حق لله وحده و حق لله و للزوج فهذا الثاني مقدم على مقدم على ا ل أ و ل عند من يقول بهذا القول من العلماء واضح الخروج الثالث لا خروج انتقال و لا خروج ع ب ا د ة إ ن م ا هي في بيتها لكن تخرج في النهار و لا يخلو خروجها في النهار من ث ل ا ث ة أ ح و ا ل لا يخلو خروجها في النهار من ث ل ا ث ة أ ح و ا ل خروج ض ر و ر ة و هذا لا يمكن أ ن يمنعه أ ح د م ر ض ملضة فخروجها للمستشفى خروج ض ر و ر ة لا يمكن أ ن يمنع تسلط عليها أ ح د خيف عليها تخرج هذا خروج ض ر و ر ة خروج ح ا ج ة هذا يقدر ف إ ن كان ب ا ل إ م ك ا ن تجاوزه أ و الاستغناء عنه ف ا ل أ و ل ى أ ن لا تخرج و إ ن خرجت تخرج نهارا لا لا ليلا و ان الخروج الثالث خروج لغير ح ا ج ة و لغير ض ر و ر ة فهذا قول واحد لا لا تخرج فهذا قول واحد لا لا تخرج ن أ ت ي مثل ا مثال لا نريد أ ن نقول فيه حق أ ح د لكن مثال م ع ل م ة ما ليس إ ل ا هي في ا ل ق ر ي ة ليس إ ل ا إ ي ا ه ا في ا ل ق ر ي ة و مات زوجها فلو قلنا لها بعدم الخروج الى ا ل م د ر س ة لتعذر حال الطالبات و لا يمكن إ ي ج ا د بديل بين ع ش ي ة و ضحاها عند المعنيين بالتربيه فمثل هذا لا يخرج عن كونه إ م ا ض و ر ة و اما ح ا ج ة فمثل هذه تخرج نعود ل ل آ ي ة هذه ا ل آ ي ة قلنا إ ن ه ا ن ا س خ ة و النسخ من خصائص هذه ا ل أ م ة و أ ن ك ر ت ه و انكرته اليهود و قد ي أ ت ي سؤال ما دام ا ل آ ي ة م ن س و خ ة حكما لماذا نتعبد الله بها لماذا تبقى في ا ل م ص ح ف و قد اجاب الزركشي في البرهان و غيره عن هذا بجوابين الجواب ا ل أ و ل أ ن ن ا نتعبد الله ب ت ل ا و ة كلامه و هذا شرف لنا و إ ن كانت ا ل آ ي ة م ن س و خ ة ح ك م ة و ا ل أ م ر الثاني أن الأصل ان ل ل أ أ ص النسخ غالبا لا يكون إ ل ا بالتخفيف فهذا يدل على ر ح م ة الله بهذه ا ل أ م ة فيتذكر المؤمن إ ذ ا ق ر أ ا ل آ ي ة ر ح م ة الله ب ا ل أ م ة متعنا ا ل ل ه ي ا ك م متاع ا ل ص ا ا ل ل ح ح ي ن و م د لله ر ب ا ل ع ا ل ل م ي ن و أنزلنا ه ذ ا ا ل ق ر آ ن على ر ب أ ي ت ه خ ا ع ا ل ر أ ي ت ه خاشعا م ت ص د ع ض م ن خشية الله و ت ل ك ا ل أ م ث ا ل نضربها ع ي